وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه خلال لا تي منجر رمضاني سالي هشت كوتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام پاش هش سال دربدري و آوارعي و غريبي پاش هش سال لو ناخوشان و آذاري كوابيني لخات خاک ولاتي خوي در بدر بو دور کوتو لکه شو خارو خوښوستاني خوي دوي امه ساله خوي ګورا نسر سرکوتني پیدا اوابو لروز چاوا پیغمبر عليه الصلاه والسلام هاتو نو شار مکه نو خاک ولاتي خوي خوي ګورا مکی پیروزی رزگار کړ لدستي چپل پیسی پیسي کافران او مشرککان قریش پیژوې باسي امر دواو وکاين ديار امر دواه هندق مقدمات پیشچي هيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیژوې برياري او بدعت كوا م کزګاربيتللهست کافران چ شو رویوی دا با باې بکین دو سال پیش او کات یعنیله سالی ش کوچ پیغمبر عليه سات سلام روژهیان دو شم لهماننجې د القده سای ششی کوچی النبي عمر عليه <سجده> الصلاه والسلام دعا الى خلق كركوا ما سرداني زيارتي مكه دكن بموست بموستي اواي كوا امرا انجام بده بخوي سبحانه هو تعالى ذا خلق كسري السورما مكل جير دست دشمنان اسلام دايا فيغنبر عليه الصلاة والسلام هشتاكا او اندهزو ده صلاة قوتي بتواني بسنو او شارات. بلان فيغنبر عليه الصلاة والسلام مصربو لسرعيكي داوالا خلق الخو اما ذبكا ديارا خوشو يستان او برياري فيغنبر عليه الصلاة والسلام لسر خوني بو كواب يغنبر عليه الصلاة والسلام بيني بو شو يشان عليه الصلاة والسلام لخو دا بيني لقرم السلمانان شو تناو شاري مكا لتوافي مالي خوانا دانا خلي خليشي توافي مالي خواي قورب سبحانه وتعالى ذا فيغنبر عليه الصلاة والسلام كأو بيني اكثر داوا الى خلق كركعه اماده بن بن بو عمرو خلقيت يزور لو كاد كوبو لخدمته غمر عليه الصلاه والسلام بي غمر عليه الصلاه والسلام فرماني بينا كردن كوا سلاح وشقلق الخويا بينا روشت لشعر مدينه هتاكو جيشنا شونه كفيده گوتري ذل حليفه يا خرج ديكبه اباري علينا يا ودي هذه ليندر پیغمبر عليه الصلاه والسلام احرامي ان بس امام عمره زي اخوي قوري للسربي قلت يا پیغمبر عليه الصلاه والسلام ايما ببيت صك شوم بتيم ابو سفراء دشمن منظوره او قبائل عشره عنيك ولدور شهر همو دژمنی پیغمبر وب عليه الصلاه والسلام اما تجلو يك قريش دژمنی سرختي پیغمبر وب عليه الصلاه والسلام دفر مشوره پیغمبر عليه الصلاه والسلام برياره ده هند خلق بقره روا چکو سلاح لغل خوين بينن بو او اب سفراه بديت سجنكن لسرق شي امام عمره زاي څوک چې مسلمان نه وي نه امیان څنګه دربن لو شفره رویشن ګیښ نشونه لنزیک شاری مکهکا بع سفر مشوره پیغمبر علی صلاتو و سلام به ریاردا قناغ بدلوي ماويک بمې نوار خبر له مو پیغمبر هاد عليه صلاتو و دیارا پیغمبر علیه صلاة و سلام خوشه استاوکو عادتی خوی واهبو کات اکا سفری دا کرخلشه لمسلمانان دانان لپیشه خوی بو او او اقاداری رقابن حوالو خبری رقاب مکور بگرن دا خبری علیه پیغمبر هنا علیه صلاة و سلام گوت یا قریج زانویتی تو خریچی سفری سردان مکه داکی برياري ري عند اور رجال بقر النيل بنتي بونا ومكه پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمايش تي لو كعدا فرموي يا ويح قريش لقد اهلكتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس فرموي قربا سر قريش لشروا لنا کوچی زیاتر قرائشی چی تری لبو پیغمبر علیه صلاة و السلام فرموی قرائش بشرو بمشاکل لگر خلچی دیکا یکتریان خوادوه و یکتریان خلاس کردوه اگر ریگان بدن چی تی آیا بابزان این خلق چی هامان هندف جیری من بعدی نکب اللعب کمور ریم تی بدن اگر خلقات بولای منو بوبا مسلمان او رحمتي پروردګارا اگر خلچې ځه ذکراله سره کفروبې دیني په طرسې قريش بمې نتا او ههکزه آزاده کز زور لكز ناکاته ځا پیغمبر علي صلاتو والسلام خوشو هيستان او انې لخدمت دې داونکوې کړنو راي لورګرتل په فرمون حزه كان بګرې نوا يا حزه بردوام اله سفرکه هرڅنګه اگر توشي مشاکل او شر پکې ددانېشبون راځينا خلککه همو اگر او مو کوا پیغمبر علیه صلاتو والسلام بردوام اله سفرکه که څه ځینې دکړ بګرینوا هرڅنګه ترشي او شان هو لږه دا توشي شر ببن پیغمبر علیه صلاتو والسلام یې چې لو انو که حزی ځینې دکړ بردوام اله بوی بر یاردان د بردهان بل سفرکه کلتن ری بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تکتیک چتری بکاری نه پلان چ سربازی تری بکاری لا اوره کوا مشهور گو خلق زوربی بساء اوره د دروی ریګه چې بازرگانی بو ل مدینه بو مکه د روی پیغمبر عليه الصلاۃ والسلام بر یاردان اورهګه بو رګه چې تری حرب الجاج ورګاچې تر پیغمبر علیه صلواۃ و سلام هرڅ هم دا نه کوو هرڅ هم دا چاو ټول زور له بو عزت زور له بو اوي کم بو بلم پیغمبر علیه صلواۃ و سلام مکو پلان چې سربازی بریا لري دا ورګا هدا پرواتن اماجدارا زیرچې پیغمبر علیه صلواۃ و سلام په شام ده دا هرواها گرنجی پیغمبر علیه صلاة و السلام بشانده دابو همو احتماله پیغمبر علیه صلاة و السلام بو اعتباره قائده پیشوه و او کومل كو خلکه اا قوات اوانه امانتن لملی او بوی پیغمبر علیه صلاة و السلام همو ریگاه چی ده گرد توشي اووی توشی ناکوچیو ناکوشیو ازید نبن فاجو ریگاه چی تریا گرد کوتنا ری حاتم لشوینه کپیډه قوت حدیبیا په ناغياندا پیغمبر علیه الصلاه والسلام په ریاري دا لشوینه بمینه نوا هتا کو خبره کوله چې قریشان په دز دغه وزه قریش خري چې tia اخبارین شاری مکه وربګنن بزانه دښمن کلانی چې بو او وزعه زمانه ول حدیبیا ناوشيك نزيك, نزيك لشاري مكي بيروس ديارة پهغمبر عليه الصلاة والسلام خوشه كما ولا حدى بيا ايوشه بفرماني خواهي قوره و سبحانه وتعالى پهغمبر عليه الصلاة والسلام حشتره چه بو لسفر دا بو حشتره سفره دا كبناوي بو قاموا سفر عليه الصلاه والسلام وحشر ديك جيشنا نزيق حديبيه عليه الصلاه والسلام نروي پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرموه ما خلت القصواء وما ذاك ولكن حابسها حابس الفيل پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرموه او قد عادت نبوه اوه بغزر نروات الراب والسيطن بلام ديارة اوه حل او, أو كسره قرتيها نالي بروات المنعي كرديها كلكاتي خويل زماني ابرهي فيج اسلام في لكاني راقرتو نيهج برمبولة مكة اوه ابو ابرهكاتي كهات شاري مكة دا جربك بيت برو خيني اما فيجو البيغمبر عليه الصلاة والسلام لديك بياهر أو صالي فيغمبر عليه الصلاة والسلام لديك بوقوفي دلين عام الفيل، صالي فيل أقول لكذا كفي لكانهات برونبو نوشاري مكا ندرهوشتن كاتيكوان رويا لروشالات دا كيل در روشتن رويا لروش آواء دا كيل در روشتن رويا لخوارو دا كيل در روشتن بلام كاتيكوان لو بيشوه لو مكا دا كيل ندر روشتن ناندتاني برون لا پیغمبر عليه سلا سلام فرمووی هەر او زیاتەی ما بسی خوای گەوره و شقعانه هو تعااکە نش في کام بجوێن و هر ئەو ستانالي عشت من حرك بك براتن. لا پیغمبر عليه لات السلام زانی فرمایشتی خوای گەور ما ولو شوێنكب حود مشهوره و باشمان کرد. بیارهله حودبية تنا بیرێک چېله و لوکات. یکبیری آوي لب فغمبره عليه الصلاة والسلام خلقه جزوري لسربه بس روى هزاره شوارصات كذنزيكي ببيري احمد بو اوها مخالكة بتواني بو اخوازنا وو بو احتيازات خوي بكاري بيني تن او بيري كالزور كم بو حافظة خزمة فغمبر عليه الصلاة والسلام شكواي اوان كلكا او كما بش ياناكاتن بو احتيازي فغمبر عليه الصلاة والسلام او تيريك اللايبو لناو كوانا كي داري هنا دايبا داز يشي لصحابة كارا زا اخوان قوليها لسربي فالمو يبرون او تيرا با اي بيركا ترهبكا ساري تيركا ترهبكا با اي بيركا بوان تركن هنا انا او بيان دا بيغنبر عليه الصلاة والسلام ساري تيركي لنا دمينا مضمضي بيك المجيب بيغنبر عليه الصلاة سلام فرموي برم بيها نو نو بي رکا هاشتانه نو بي رکا څل شو چن روز اوخه مخالکله و ابون اوي ګلګ زور بو بي رکا او چك لمعجزات پیغمبر عليه الصلاه والسلام زکات کلمه او قري زانيان ماوا ثناغداه ال حدیبیه وفديان دنات لولاي پیغمبر عليه الصلاه والسلام نوينيري عنده هات خلش العشرة كان وقبائل كان قريش دينار بن وكو مصلح بو قويت صلح يعني لانيوان دابكن قريشي عنده هناء قسي پيغنبري عليه الصلاة والسلام بو اوان ندار ناقل ذكر بو قويت تيك بين يعني شر ومشكل وكوشتار رو لو وفدانا وفدك هات بني خزاعاء هند يشتر هاتن لشخص يعني أن ينرب نك عشيرة قبائل عروي كري مسعودي ثقافي كدوائبو بمسلمان او يجيش يقول اواناك هاد بو صلح تربناوي يتربناوي مكرزي كري حفظ اميج يجيش يتربو هاد بو صلح يجيش الحلس بن علقم ابو ايجابه أي بن سلمان امانهاتن وشياء صلح بك لما بيني فيغمر عليه الصلاه والسلام لقر قريش قريش ما بس يا ابو عليه الصلاه والسلام بغرى توال ني عمرنك على شار مكه زيارتي رج لترشي اويامو دنجاني حق پیغمبر عليه الصلاه والسلام بيتنا وشار مكه زيارتي بيت بكاتن خلق ليكودا زیادتر خلک باوری پیده اینیو او انکوتوی اودا بیتن ترسی قرنج لوابو دانگود اگر محمد صلی اللہ علیه و سلم بیتن شاری مکہ خلق زور باوری پیده اینیو کس نگر ایمن نامی نیتن جا لسل اوزعی کوا او وفدانه دهاتن سلحیان دا کل پیغمبر عليه صلاة و سلام بر یاری دا کوا مفاوزات دانوستان لگر قرنج بکاتن بفرمایش تیخوای قورا سبحانه وتعالى ديار اخوائي قورا همون جاري وحي بو عليه الصلاة والسلام ده نار بو هرشته تی گرنگ بایا كواب بر جوانده مسلمانانی تیده بایا لبرام برده پیغنبر عليه الصلاة والسلام حزي ليه بو يشي ابناري بو ناو شاري مكا نو ناري تي قوي بو او اوج جي لقوراكاني قريجبتن لابو او اوانكوا اشراف قريجب لناو مكبون حاجة اللي يكرت بزاني اوانيج رأيان تياك سيان تياك جاب بيكم جار دا كسي لقر امام عمرك رضاي خواي قو رئي للتربية على أساس او بتسي وكني نري او عمر عمرك يتاقنبو رضاي خواي قو رئي للتربية فرموه با امام عثمان بروه رضاي خواي قو رئي للتربية لابروه امام عثمان خزمو كشو كارو قومو قيلة كي همو لك ما كمابون جارا قوشان دو وچې اگر او وسته او نو شارې مکه کې ازیتي نه داټن لکه دور د کوي توا بل مګری چې چوا چې امه بتل بره وې کڅو کاره کمه لې نه یا نه بدن بو پیغمبر علی صلوات و سلام بر یاری دایمان عثمان رازی خوای ګوري لسلمی بن ریتن دایمان عثمان رازی بو برو شارې مکه بره کو وکونې پیغمبر علی صلوات و سلام نو مسلمانان امام عثمان هاته ناو شاري مكا قسي لقل قوره كانت اوان اي كواد ديارون قسي قريشان لبردازبو مفاوزاتي لقر كردونو سان شوه يكو سان روجك قد نزيكي سير روجو السير شو ماهو لشاري مكا امام عثمان رزايخواي قوري لسربي وقو نينيري بيغمبر عليه الصلاة والسلام لو كاتده ديارة دشمن خريجي بلان دانانبو استاجواه دبینی دو طرف مفاوضات دکن دا دانستان بو اوی بین ایچه چه, چه خریچی مؤامره و پیلان دانانه لسره و مفاوضات دانستان دکن دا لجهره وش خریچی شتیکن دا کوریشیش پیلان چه اندانه بو اوی او پیغمبر علیه السلام بکشن شهیدی بکن هشتا سکداری اعزا و پالوانیان کو کرده ولنا و کوین همین نردن بو اویی کاتی که اسمان لماکه رزای خواهی گو ری لسر بیه لو کاتی که آمسلمانان واتی دکن دا خریجی دانستان مفوضاتن اسلامی جره ندا وی کاتی كاتي دانستان کاتی که لگا بران بردادنی شی خریجی صلحی شرب کی و تیان بو فیلا بلکو زفری به پیغمبر ده بین علیه صلاة و السلام هشتا اتساک داریان کو کرده ونردین بو شوینه لنزیگ خدای بیا بل زاییی که درواني تا حدايبيا بايدا قوتره التنعيم اوه بوحد سوبيتن بنوية تيدياره لنزيك عرفاته لو شوينا كااد بايدا قوتره التنعيم فافراكان لبرزايا كان بشو تسوبن كميني اندانا بوابو اوه بياني اگر بيان بكري لقر روشالات بسام سلمان كان دابدن پیغمبرش عليه الصلاة والسلام زفري ببن بلام خواه تولو دقار، پیغمبر رزقا قد الله علیه وسلم او زه رجوكو زه رکاني تر لبر او خواه قورا پیغمبر خوه عليه صلاة و سلام بو بلام خد نوی دینی خوه نار دبو دیارا پیغمبر اج دفارزی علیه صلاة و سلام زه پیغمبر علیه صلاة و سلام خبری بو هاد خواه قورا خبری بیدا که افراکان خليجی بلانجرانا وقو خواه القرآنش با آید باسی وهو الذي كف ايديهم عنكم و عنهم ببطن مكة خدا فرميت خدا او خدايه كواد دستي سبلي دجملاني ايوه اي دور خستوالي ايوه اي مسلمان ببطن مكة يعني لشيوي لدولي كواد نزيقبو لشاري مكة فيروز ذا في عليه الصلاة والسلام موكو جاركاني تر خواي قول الرزقالي كرت لو كلانا بو تسلاش پښان خبر هات کو شو چې پیغمبر علیه صلعت و سلام ووت یان امام عثمان شهید وکافرکان کوشتي یانه د ار او خبره لنه او مسلمانان زور لا کوجو په هرڅه هرڅه دا قریش زوريان مسلمان نش نبون بلم عادتې خشيفته چې ځواني نه بودست یان په پیمانو عهد بو وعد دګر یعنی عهدو پیمانو نه نشکاره اسا اما لناو قریش زورنا 20 کا برے نویری اچبی سفیر اچبی بی کوژن دا پیغمبر علی صلوات و سلام زوري په ناقوشو صحابه رضای خوای گورای لن سرو حمود دا وای اند کټ شاری مکه دا به نن له امام عثمان رضای خوای گورای لسری اگر وا به شهید بو بی د رحمتنا دار حوالے تو خبره کا تاکید انکه دوتو دا پیغمبر علیه صلاة و السلام هرنحو دا ایبیت شو شوین ایجیر داره دا اسراحاتی کل بانجی خلقه کهی کربوتي چه عهدو بایمان امفیده دا, دا لویكوا بچین تولی خوینی امام عثمان بکینو ورزای اخوه قوریل السلمی دا او روجی اویل قل پیغمبر علیه صلاة و السلام همیان دستیان لنا و دستی پیغمبرنا علیه صلاته و سلام هر یا چه ده هاد مصافحهی لگر پیغمبر دکر علیه صلاته و سلام بایعاتی با پیغمبر د ده, ده عهدو پیمانی پیده ده کواه لگلی بیتن بوتو لکد نوی خینی امام عثمان رزان خوائی گوری لسن دلین هزار و شوار ست کس لخدمت پیغمبر بو علیه صلاته و سلام تنها منافق بو بایعاتی ندا پیغمبر علیه صلاته و سلام سيصط و نوهت و نوكس بيعتياً دا بغمبر والسلام يكس كمنافق بو دوروبو بيعتي نداء بغمبر عليه الصلاة والسلام ورازی نبو بو بيعتا زا بغمبر عليه الصلاة والسلام كانت كهمو بيعتيان في دستيان لنا و دست دانا امزارا دستي سفه خوشي لسر دستي راس دانا آوه فرموين ام دستج ام بيعتج لزيات امام عثمان رزاق فاق و ريلة سلمي دو اي خبرها توابو في اغنبر عليه السلام كالتحكيك يعنك بو او ابزان راس امام عثمان شهيد بو هانا خبرك واقع راوه بو تيان درويا امام عثمان شهيد نبوا وقت بيان امام عثمان رزاق فاق و ريلة سلمي قرآها بو لأي تغنبر عليه خوشو استانداره اواناي اوروش بيعتي عند پیغمبر عليه الصلاه والسلام الا لاي خوي گور در رزوق ليان گلي گوريا ام داره ناو يالنا شجره الرقوان يعني اخوي گور لا جيرسيبري ام داره ده دا لمسلمانان خوش ولي رازيغو پیغمبر عليه الصلاه والسلام در باره او كساني كوا بيعتي ام فيذال شو نه فرمي أنتم اليوم خير أهل الأرض دفرميت عليه الصلاة والسلام لسألوك سانيك وابيعتين في دفرموي أورو ولا سرجوي لهموك سكتاكتر بو يا أخوة مدعي عندك إن الذين, إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم دفرمي أخوة قولا أي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد آني في بيعتك إماما تددا لا لأصل دا بيعت وفيما بخواي قورة دادن دا سبحانه وتعالى دعنى او التشريف بو اوان دا لا خواي قورة بيعت وفيما لرأي دينة كي عليه الصلاة والسلام بلا مخواه وفو تشريف وقورة بو اوان دفرمي ام بيعت ايوانتا انده دا بمحمد داتان بخواي قورة سبحانه وتعالى حتى بيغمبر عليه الصلاة والسلام خوش عشتان لا فرمايشتين صحيح فمتفق عليه دفرمي لا يدخل النار ان شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها دفرمي إن شاء الله أولين لجير ذا ركبه عتيان ذا عليه الصلاة والسلام يشيشي الناس لنا وآكله تبا شاكا دفرمي إن شاء الله يعني فيغنبر عليه الصلاة والسلام دفرمي ان شاء الله يعني اغر خواي قاورو يشتنسل بي امامي نووي رحمتي خواي ليبي كشرحي حديثة كذا كذا فرميتن خواه لابوت عليه الصلاة والسلام لابوت تبرق فرموتي ان شاء الله نقلبر اوه بلي خوزقاء يعني اوه بكشكو جماني هبيتن لوي كخواي قاورا نايم باتناو نايم باتناو اغره بلكو لابوت تبرق واي فغمبر عليه الصلاة والسلام كذا فرمي ان شاء الله ناس لناو آقر لبو تبرو كارناو قوري ناو خداي قورا وإلا تأكيد فغمبر عليه الصلاة والسلام ديار اخواي قورا وحي بو نارد وبيو هذا فرمي اوانا ناس لناو آقر او هزار وشوار صد كسي بي عتيان دا عليه الصلاة والسلام لجير شجرة الرضوان ناس لناو آقر دو اي خوشو ايستان مفاوزاته كدستي بيكر كابرايه نو ينيري قريج بو لأشرافكام ونايه شو هايلي كوري عمر بو هاتا خزمانتو ايقامر عليه الصلاة والسلام دستيان بمفاوزات كرد دان ايستان بو او اي لسرسن خالك پیک بيك بيه لسر هش خال بيكاتن مسلمانان و كافرقان هل دولا توقيعيان كرد فایمان و احد یان دا کواد زیبا زی بکن هش خالکا بون شویه دست پیدا که یچه چان دیار تا دا پیغمبر علیه صلاة و السلام بانج امام علی که رضای خواهی گوره نسر بفرموی وره او احد و پیمانه من بابونو سوا یعنی ایمان قرائش کرده کهوین بابینو سینو بدو نسخا یچه لا ایمان بی یچه لا اوان بی با اوه عرب و دی کش دو را بزانن من بزانن ایمان أهد فهمان ما لنوان داها يار تغمال عليه الصلاة والسلام فرموه بنوصى بسم الله الرحمن الرحيم يعني بناو القوى جورو مهربان جارا نويناري قرأي سوهيل قتمنوصى من رازينيما بواه من باورم باورم باورم باورم خواانية كتو باس داكي اگر بلزاني باورم الرحمن الرحيم امدو صفتيها باورم تدهينا زى پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرموه بنوشا باسمك اللهم بناوتو اي خدا زى اوه انوشي اوه تنیان اما اید دو پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرموه بنوشا هذا ما صلح عليه محمد بن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهيل بالعمر فرموه بنوشا اوه او, أو بایمالية كواه محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم في غمبري خواه لقال نوينيري قريش سهيل كوري عمر امزايان كردوا ديسان سهيل قتي منوس رسول الله اگر من بزعلم تو رسول الله باورت في دهينم بس بقناعتم نية تو رسول الله بوياة في عليه الصلاة والسلام اوزار با امامي علي فرمو رزاي فواي قولي لاتربين رسول الله كان رشبكوا بلام امامي علي فرمو ناتانم دسم ناقري رشبكوا موه پیغنبر علیه <الله> صلاة و السلام ای خريم خوشتان در دفیلن من gloriousی ای در دفیر و جلتد پیغمبر علیه صلاة و سلام نخندوار حتا وفاته شکرت نا دفیلن من زیادی نтрانی ای خورتون تاładو خواه پروردگار شتی فردا کرد با الهام و باوحی دا پیغمبر علیه صلاة و السلام صلاة ته وای قطعو Hag workouts رد و آنی ميزان چې حضرت رسول الله فرموي د څملې سره شو نه کدانې د څملې سره شو نه کدانې رسول الله بخره او چې پیغمبر علی صلوات والسلام خاله شي پیمانه که پیمان حدیبیه مشوره مسلمانان او سال بګرې نوا عمرنک پیغمبر علی صلوات والسلام پیرازیبو فرموي ام سال د غره له چې تر دین امره د کای دو خاله چې تر اوو سالي تر کهات عمره به کن چقلق خويا نه نه یعنی په بیت حق بینه نو مکه پیغمبر علي صلي الله سلام وسلم به وجه رازي وو مسلمانان زور به تعقد کانته کجې اله د بودا خوندو توقيع ي عندك ردي امزان ذكر خلق زور به تعقد هتا صحابه قوله كان ازاي خواه قوله ان لسربي, لسربي همیان امام عمر ازاي خواه قوله ان لسربي سو چواته او تنازل ابو کافرانی دک كان خاله تر او ابو هتا دساله دی که شر و کشتان لنوار فریشو علیه صلاة و سلام مسلمانان نکره تغمبر علیه صلاة و سلام رازی ذا وعديان دوله هردو لا الرئيس لو فيما نبقرن جيب جيبكا لأخوانا والتوفيئيانك اوانيك لنا مسلمانان توفيئيانك وكوش شايد امام او بكر امام عمر عبد الرحمن كري عوب رزاي خواي قوليان لسربي محمد كري اسلماء رزاي خواي قوليان لسربي خلشي تزور دوان زكز وكو الشاهد للأيان المسلمان كانت توقيعي عن كرد ديالا قريشة كانتنا دونيان الهاتبو وكو قطمان يشان سوهيلي كري حمر بو او مكرزي كري حافظ بو هادو كانت توقيعي عن كرد روشتن في <تصفيق> <تصفيق> معنى كيسا كتبواري زيب زي كردن ألاوداقي كوالتوقيعي كرد بايا زي بزي, بزي شہیقراو ابو نو شرمکه نسخه لو پیمانی بو بردن هر شکان شپ راضی بون لبر او اله صالح اوام وجهه لبر جوون دی او اوان او د صلاته پېشانیان نه ما بو بل هم لګر اوځه د پیغمبر علی صلاته و سلام به اندشتیا راضی بو کله دوایی د حکمتکی بو مان بګر د کیتن کته کګراو كا شہیل شولدار شو الندوا گورکان قریش کوپ أم بأماني بأخويننا وكالتوقعيان كالدوار دوائي هاته سر اواء قطي من باسي قوريه في غنبريك العليه الصلاة والسلام دارا وكو الخير ما شهد به الأعداء يعني الدجمنت باسي قورو فضيلته تساقد بكا او اسر برزيه او قوريه نجيكي لخود بيتن لزماعاتي خود بيتن لا خود بمتحد بکان نا یه چه دجمند بی نا حزد بمتحد بکان اوه قورایه او کسی که مدع دکره دیاره شو هید دجمنی پیغمبر بو علیه السلاة و السلام بس بلا باسی قورایی پیغمبر دکه علیه السلاة و بزانین بزنین باز دکان دا فرمی قسم با خواه امن اوان دا گراهم لبر اوه یقل رشت پیکانی قریج بو وکیاه دیار بو نو نوی نریان بو همو دا بو دانوستان بو مفوضات ب دا ټول اخر چې دی کا خلچ زور دا ناصي دای ګوت قسم بخوا من اونده ګراو چې سړای فارسانم دی تو مليچ ګورې پادشاه فارثا قات نجاشی مليچ حبشم بینیوا مليچ روم هرقلم بینیوا لګرح موان دالشتوما لمجلسه موان قسم تردوا بس قسم نذیتیا لپارهمبری علیه صلوات و سلام ګورترو بريسترو خوشويستر لانا لانو لا ان د دفرمې بینیم پیغمبر علیه صلاتو والسلام اگر دزنه جهره وکړتا به دا و شر نه وای کواب برماوي دزنه شکی د 10 امپیټر ذکر به نمونچا او نشي خوینده د دې د بینیم پیغمبر علیه صلاتو والسلام څه دا فريده ده د دا انده ده بر تفک ده انګر به نمونچا او نشي خوینده د دې نه او بس ګورې پیغمبر دک علیه صلاتو للي قسن باقواه او محمد صل يجي دا محمد صلی الله علیه وسلم كاقسای دا كرت يچه يچه سريعا بارز نا دا كرته ولا حیبتی پیغنبری علیه السلاة والسلام تماشای مكنت او باسی پیغنبردك علیه السلاة والسلام وقبلي بغیر مباشر بنا راستا وخو باقریش دا لی او دوراون اگر او روج نبی او قیمانتان كر بیانی هر دا دورين شک دایدن کبره <كبراجة> او بیتن اوانه لګری اواله قربانی د ابنو لکفمتی د ابنو اماده فن همشتې به کوم روزه هدا یو د دورم شكد نه لنو بغیر مباشر او پیاو عقل له صحیح نصیحت قوم کیفوادہ ته ته اندګینی او اورې ګرتیتم پروپوچا ده پیرجوئ سہیل لما انتفح حديبيه دربشي يجي لخلكان لنا في ملكه او ابو اجر مسلمانه لمكه بده يجي مسلمان بي برواته النبي محمد عليه الصلاه والسلام لمدينه ده بيبيغمال عليه الصلاه والسلام تسليم بكاتو بيذاتو دسكفركان اگر كافر اتش لمكه كا مسلمانه اتش لمدينه هل غريته وبي تكافر به تمكا قريش تسني منا کتو تسني پیغمبرینا کتو علی الصراط السلام صحابه رضای الله علیه او نش اوش یان هر به تنازل دا ناگو هیڅ د سہیل له روشته بو یګله ناوی ابا زندل رضای الله علیه او ری لسلی ابا زندل ها د مکه هلات هات خدمات پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابة تازه زمو فاو ذاته که خلاص مبو پیمانکه توقيع کړو هیڅ تام باولچی هلې و باولچی کا فرغو ګوتې پیغمبر علیه صلاتو والسلام لدز او کافرانه هلته ماتمو بولایته اي پیغمبر خو عليه صلاتو سلام مسلمان بو بلم باولچی ګوتې پیغمبر علیه صلاتو والسلام اي محمد صلى الله عليه وسلم اي متا زعده پیمان ما کړ دوا یک لکه قاله كان بخوينه ها دل اگر مسلمان ای هاد بولایی تیغمبر علیه صلیت و سلام دبی تسلیم بکاتو ها اماش هادو بولایی تو بپی پیمان اکا کری خوش من دبی تسلیم بکیو ها تیغمبر علیه و سلام تماشای ابازنده لیکرد فرموی راز بکاتن او کابره ای من پیمان من داو. مسلمان نا بی پیمان بش چه نیتن دبی بگری بکیو لگری بروی بوشاری مکه دا افازنده زولی حاول دا قسی لگل اوکر لگل اوکر صحابه کان برام هیچی دادی ندا پیغمبر علی صلاة و السلام فرموی من پیغمبری خوام عهد و پیمان ناش چه لی زا بگر یان کد رویش توا دا, تو. دا خواه پروردگار پاشتان سالیک رزگاریکن لبردستی کافرکان حتا خسمت پیغمبر علیه صلاة و السلام خواه رگای چه بودی تو بو اووی بیتن یه چه لواني تر مسلمان كپیغمبر عليه الصلاه والسلام هاتوا نو شار المدينه قلت بمن خلخانه لسحابه كاره زايك فاي قوريان لسربي جوريان بينا خرجو بيغمبر عليه الصلاه والسلام او بيماني بو شوي بو خالانا توقيع كردوان يا شلانه امام عمر بو شو خدمه بيغمبر عليه الصلاه والسلام فرموي اي پیغمبري خو عليه صلوات و سلام امام مسلماني وتي فرموي بل فرموي تو پیغمبري خواني فرموي بل سلام فرموي خو لاګل ايمان نه فرموي بل لاګل ايمان یا فرموي اي بو تنازل وکين لس پیغمبر عليه صلوات سلام امزای کړ دوه پیغمبر عليه صلوات سلام فرموي إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ فرموئي من پیغمبر خواما صلى الله عليه وسلم بأمري خوائق و رجناكا اوان نيان دا زالي پیغمبر علیه صلاة و رجناكا فرمائش تي خوائق و رجناكا دوا اما وحيا خوائق و رجناك دوا زال پیغمبر علیه صلاة و سلام معلومة اگر اواني دسنا حدز و عمراء لابي زانياريان هده احرامي بس سبو سبو عمراء دو اي لبر هر سببه هر هوي ني تاني حد زكي عمراء انزام بدا بس اگر يچي ني تواني بس ناو شاري مكا بو حد ز عمراء لا يحرامش دايا كي حرامك فريده داتن يعني اوشتاني كا بيسر لا يحرام حرام, حرام بوا ايسا كي حرامي بيدا بو حلان دا بي لو حالتا دا, دا حتى ما وزارية تربيه بو حزيان عمره يعني بفديا بكفارات بروج وقرتن بوانتها رسلناك ري ما دام نهاتينا شاري مكتب احرامي شد بستبو ايسا احرام لبردكي توا دا بيسالية تربيه و بو حزيان عمره كد ترسلكي اوه يعني, يعني. زا في عليه الصلاة والسلام شاتيك حرامك يندانا فرموه سرطان بتراشن يان تاشين يان اوات صفر بكي شو تلاحظه عمره باجه وي مسلمان وحاجه عمره وي كالبريت يحرامك داداني دبي يان سري كرت بكاته وبرتسي يان اواتا بموس بتراشي ولو تراشينكا بموس او خيري زيادره لبشتره شو تلبيه شو عليه الصلاة والسلام روجه فرموه رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين اخوة الرحمة بوانا بكاكا سريعا صفر دا كان دا لكاتي حج وامراد داري دوام صحابيه لو لا بفرمو والمقصرين ايه پيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام اواني كرتشي دا كانوا پيغمبر عليه الصلاة داري دوام ديسا انفرمو والمحلقين هل اواني صفر دا كان دا بيسان كبره صحابه رزاكوا اللي فارمين والمحلقين والمقصرين اواني كلشي دكنا بيغمبر عليه الصلاه والسلام زاري سيم اغا زار فرموي والمقصرين يعني كاني كلتي دكنا وتنميه كل دكنا كواته ترشينكي همي صفر كل دني او لا فيشتره بيغمبر عليه الصلاه والسلام امري دركر بين سيريان متراشن كز وجه بيغمبري ناكل عليه الصلاه والسلام سبحان الله صحابه كان اوروجي توشي ام تاع اخي النوابه ديار اوهي بجيخواو پهغمبر لكا علیه الصلاة والسلام برقاكاري كافر دبي لدين درده چه پهغمبر علیه الصلاة والسلام زوری پهنا خوش بو ارساوه چو نو او خيمه که منالکانی خيزانکانی ته دا بو ایشه لو خيزانانه بو او سفره نابو امو شلمه بو رضا خواه گوره لسر بیم پهغمبر والسلام چو جوړه زور په طاقتبو او مسلمانانو پرسبو او ههلاک چې په طاقتې فرمو امه کمه به هلاک شو یعنې مبهش یو او فرمانی پیغمبر علیه صلواۃ والسلام چې بده نکم بهلاک درشل افره چې زیرا کو دانبو بو زلن د فرمون او په ویشه مسلمان څن مشورت په پیاو او په کر او په براو په خزمو کشوکار او دوست او برادر خو دکه او مشورتیش بافرتم وکړه چې ځانبی چک چې بي ابتدا چويتن عمله سنت پیغمبر علیه صلاتو والسلام لري بازکه او لوما مداره کړي له سیرې پیغمبر علیه صلاتو کواې په فرمو ام سلمہ رضی الله عنها فرموي امام مشکله گورنیہ واچا کې واستاخود به چې درو یوه چې بعضو کې له سر تاسوکه باندې جامو کې بسره به تراشل او ان اجتماع در پیغمبر علیه صلاح و سلام حات در وزوری پیخوش مقصا که بانجی بلالی که رزاش پای گوری نسری با او سری بتراشی خلچی جوکو او دودو سر سر را انگرتمو سریان در تراشی سکی پیغمبریان علیه صلاح و سلام ده بدکر در پیغمبر علیه صلاح و سلام قوشوشتان گراو شاری مدینه تابره مسلمان لما مکه حراد براو شاری مدینه وهو خصمت عليه الصلاة والسلام مشهورة ناوي ابو بصير رجاء اخوائي قولينا سرمي كهات فيغنبر عليه الصلاة والسلام قلت ايه مطيمان ما نهيه لغر من دبي تسليمت بكاموها يا اواتا اي رجبه لا يا اواتا دبي بقريتوا من تسليمت بكاموها جا هشان ابو بصير هلا مدينبو وقت قريشي كان هاد كافره كان قلت يا ابو بصير من تسليم بكوا بخبر عليه الصلاة والسلام تسليم كردوا دو كس دستيان بستو وقرتيان بردين على أساس وكو أسير الدين لرقاء مدينة ببنبو مكة لرقاء دا بو بشو لشو دا ابو بصير هل سون اكبتن او فتا يبنسي بس رابو كردية وان خويا لكاتبون بشيركي خويا هردو چي خوش زهات و مدینه. پیغمبر علیه صلاة و سلام فرموی اگر دی سان لیره بمینه دی سان تسلیمت دکم لبرا او من عهد و پیمانه ما یا ابو بصیر بریاری دا بسا خارز شار مدینه شو لواری دریائی شور کله لزیک شار مدینه بریاری دا لیندرکا بمینه توا مسلمانان هریا کچی کدهات بولای پیغمبر علیه صلاة و سلام خلقفیجو بگاتا پیغمبر علیه صلاة و سلام ریا نشانده ده بسه لا ابو بصیری ابو بصیر وایلی هاد حبتا کسی کو کردوا خریجی وکویستا پیدرین حرب العصابات هر حر کافله چی قریشی بوده با هاتا با ها بدا رگای دریا دا گرتن پاروشنکی مارکیلی دستاندن بر ریده کردن دوائه هنده شلو مسلمانان دنان لشار مدینه بوشه خوای ګوره اوانې روزګار کې ملزأ کو شو نه چی لودیت نو لبات یو په خدمت پیغمبر علی صلاتو والسلام تسلیم یم که لا ابو بصیر شره دا کې لګر کافرات هتا خوای ګوره وای کړ کا پیغمبر علی صلاتو والسلام روزه لروزن لبيشتوی چی او کوت مان مانج رمضان ای صالح هڅ کو چی فتح مکه وکړه لدرځ دا ته اگر بوینه ان شاء الله تعالی باسي فتح مکه دا کین شوم وأنزام كان يشي تبوى في غنب عليه الصلاة والسلام لنا شار مكا تيكن وسل اللهم وسل مبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته